تخيل لو شحيح الماء تخيلنا بدون أمطار تخيل لو تجف الأرض بهالدنيا الدنيا وش اللي صار <تصفيق> تخيل لو شحيح الماء تخيلنا بدون أمطار تخيل لو تجف الأرض فهالدنيا وش اللي صار عطانا ربنا ما حفظنا تراها النعم زوالا عطانا ربنا نعم علينا نشكر الفضالا وإذا احنا ما حفظنا جحيح الماي تخيلنا بدون امطار تخيل لو تجف الارض بصحراش في دك وقتها مالك تبادل مالك القطرة تاهن عمز ولا إذا أنت غني وضامي وماشي وحدك بصحراش وقتها مالك تبادل مالك بقطرة تاهى النام زوى ترى والله زوى تخيل لو شحيح الماء تخيلنا بدون أمطار تخيل لو تجف الأرض Then I will be sad. Imagine if the rain stops. Imagine if the sun burns. Imagine if the earth